قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا